انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا ً كبارا وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا